Aguw bilaahim min al-shaytan al-rajim. Bismillahi ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وأمه صديقة فرقه كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبيت the Listen Luw in het leven kafromen in اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون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 Walla u kan u u u u تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمَّ وَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا Zal ik bij een van jullie zijsen en rouwen وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق Ja, en وما لنا لا فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب أبو <تصفيق> الجحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طيبات مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقب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 Ja, ik ben een فاجتنبوه لعلكم تفلحون Inna, <ver> sure en de in dank om aan وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا Weetten wat jullie La allen die aanmoedigen en de تقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم تقوا وأمنوا ثم تقوا وأحسنوا والله يحب. المحسنين، يا أيها الذين آمنوا، لا يبلو أنكمو الله بشيء منص. Aan de hand van en ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ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 يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو عدل ذلك صياما ليذوق وذال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله hoazie, zoon, zoon, zoon, zoon, zoon, zoon, zoon, zoon, zoon, Tijارتي وحرم عليكم اتقوا الله الذي لَيْتُه تحشرون جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَ Bentel, Bentel, Aanomen, Zalik li ta'lamu anna allahe ya'lamu ïʿlmu an Allāh šaddīd al-ʿiqāb Allah يعلم ما تبدون وما تكتمون Qul لا يستوي الخبيث het is niet te vergeten dat يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ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 maar je hebt Allah niet beheerst, niet begeleid, niet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 واذا قيل لهم تعالوا ما شئون ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم dan zullen, als je en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 بادل منكم او اخران من غيركم إِنْ أَنْتُمْ ضربتم في الْأَرْضِ فاصابتكم مصيبه الموت Tah bisoenen, mijn bardius, altijd, ولو كان ذا قربا ولا تومشاة هادت شَهَادَةَ الله ولا نكتب مُشاة هادت الله إننا إذا لمن الآثمي. فان عثر على انه ما استحق اثما فاخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لَشَهَادَتُنَا احق من شهادتهما وما وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ آذَنَّا أَنِّي بشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم What? صدقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم